سَأَلْصُرُفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغُشِّ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُرْزَقُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَحْمِلُونَ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 ما سقط في ايديهم وراءوا انهم قد ظنوا قانونا الا يرحمنا ربنا قالوا الا يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين